Ağzul Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Çad. Ve Al Qur'an'de Zikr. Beli فم أهلكنا من قبلهم من قرن قبل فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا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 أَمْلَهُ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مهزوم مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وفرعون ذو الأوتاد وَتَمُودُ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ وَمَا يَنظُرُهَا أُولَئِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَرَّاقٍ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 وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلُّ لَهُمْ أَوَابٌ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُمْ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَفَعُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إنها ذا أخي له تسعة وتسعة نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال. فَقَالَ اكْفِلْنِي هَا وَعَزِّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ بَلَغَكَ الْكِبَرُ سُؤَالًا نَجْعَلُكَ إِلَى نِعَاجِ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ لَا يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَقَالَ نَادَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَاغْفَرْنَا لَهُ ذَانِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفًا وَحُسْنًا مَّآبَ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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب ووَهَبْنَا لِعُدَوٰدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 فسخرنا له الريح تجري بأمره رفاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد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 وكن قد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم ومثلهم معهم رحمه منا وذكره لولالالب وخذ بيدك الضرس فاضرب به ولا تحنث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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارُ وَذَكُرْ إسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلْكِفْلٌ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَأْبِبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ فتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاسرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزق هنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق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 117. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار 118. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر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 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس وَكَانَ وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكفر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 قُلْ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَأَمْ أَمْلأُ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ وَمِمَّنْ تَبِعَكُمْ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ